ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا لا. وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا جريم كما. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فلو الله عليه وعلى آله وفهده. وسلم لذينا كثيرا إلى ما الدين. عمد أما بعد فيا أيها الناس اكتقوا الله تعالى أخذ تقوى اكتقوا ربكم عباد الله في جذبكم وعلى نيتكم في من خطف ونجرعكم اكتقوا تقوى ليعلم لي أن الله يران كان ويسمح ويا عله وعلى ان يسال امه الاسلام اخبار الله اخبار الله هنائك ففي قولي اني راحل في الارض غريبه قالوا ادك فيها لا يسد فيها ويسبد في دمنا ونحن نقف في حب عنك إني أعلم ما لا تعلمون. الله من قلب آدم ونبيته مراده. وما خلقوا الجن والإنس إلا ليحفظون. وما علموا إلا ليحفظوا الله مخلقين له الدين. أهبط الله أبانا. وإذا رتو من الثمر بحثنا اكلا من الثمره التي عينها الله لهما و نهرهما نهر مبارك فكان يا ولاتي وجذور التي حتى الى الله عدانا وجوعه الى الارض واهلهما في طريق الساعه ان فمن اتبع هجايا فلا يظل ولا ينقى. سأردن على عمل الله طول من الزمان. واستيقاه ينفع بهم ويتوضح به مفتبعهم. حتى إذا كانوا غير مدعى جميع. على الهزلاء تأعظم الله في الوسطة للأو نور. فطغى وطفوا ولفات ورفع علي وطرادين من دون الله ومن ماذا من دون الله فكانت هذه احضرا وذالح بنيت فيها البشريه لا تدعنني ابي هذا ولا غدا من ولا غدا ولا يغوغ ولا يغوغ وحمرا الله من عن عليك فلن يسبق الا الى الله الحب الله وسبحوه واعبدوه عليك الله واتقوه في عمر وان رايت جناذ التي اعظم كثيرا حدثنا فبالعبات من الناس من فضالكم في اتلاع الشيطان على زعال عامل مقجراً ولو من يسهم ولا عادوا عنهم فليبسكم آلاء الانحاء ولا عاموا عنهم فليل وجههم نفع الله. ولنا نبقى نبقى عن رجاء. بل قال إنا وجدنا على, على على أمنا. وإنا على آساها من المهتمة المهتمون. من كان نبقى ذلك في اكتلاع الضن والعراح. إن يستميحوا له الضفن. وما سحوى العرب ولوالجاء عن رفهم Diga, es que la gente va a tomar. ما بين جائد الله. وما بينه اطل. وما بينه حذب الله على ارضها. وما بينه حذب لها. لا يحدث بحر وما يحدث. لا يحدث لذلك لذلك لذلك العظيم ولو حمل عن كنها. ويبغى دين الاسلام مما نتدى اليه. عين الارهاب من دين امر بحفظ النهوز واحترافها وعلى احياء الاسل واحدة كا احياء الكل وقسل النسل الواحدة تقتل كل. في الاجل كتبنا على بني اسرائيل انه مبقى نفس او فساد الحرب. فكأنما قتل الناس جميعا. ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. عيد الارهاب من دين حما يأخذ بالعجل. وإنهائي القربى والإنسان وينهى عن الزكتاء والمنكر والذكر. عيد الارهاب من دين يدعو الى اكتران العود والفتال الموافئة وعدل الإنسان بها. عيد الارهاب يقدم السلم على الحر فإن جنأوا للسلم فإذنه لها. أين الإرهاب من دين؟ أين الإرهاب؟ أين الإرهاب من دين؟ يحترم الحقوق في أحلة الضبور عند الفحار الضفور. فينهى عن قسل المرأة وعن قسل الوثن وعن قسل الأفتار والعزن وعن تعرضين إحبارة الآخرين. كل ذلك لارجة من حقائق الاسلام. الى انتظرها بالحرهاب والمنزوف الاسلام ظلما وجورا. ما ليفضل حال انتهاك المقدسات? ما هو حال انتهاك المقدسات? انتهاك المقدسات. ونهر العوار وزد العراضي. والجهات المحطمات. ونقل العهود وهيانتها. ونقل العهود وهيانتها. وقسم المسلمين العز. المسلمين العزة والتفلق عليهم في ذلك ما لاحظة هي حالهم? هذا الطلب الذي سلق عليهم ما هو الا ظلم وعدوان واضهاب على الحقيقة نحما تغاوى عن ذلك. امة الاسلام امة الاسلام ماذا ينكم اعداؤنا علينا? ماذا يمكن منا أعداؤنا؟ أيمكمون علينا عن نبينا خاسم عديان وأكملها؟ أيمكمون لنا أن الله اصطفى هذا الدين فجعلهم خير مختارة للأمة فجعلها خير أمة تخرجت للناس؟ أيمكمون للناس؟ بالله لنا أيها الروح؟ أيمكمون لنا الله دولة على دين يعطي كل ذي حق حقه اينتمونن عن الدين الذي لا عباده لا في مشارق اقصى من الزمن اينتموننن الذي لا شرف تكريم الانسان اينتمونن الذي لا تعب تحرير العباد من ازاده العباد اذا اذاك يرضى بالخضاد كل لي ربك هؤلاء الذين يدعون للاسلام ماذا قدموا ما لنشر الدين ماذا قدموا لها لكي يفرضوا اجل قدموا بذلك قدموا حراره زائفه حقيقه قدموا عصبه طغوقه على الحريات والحقوق بالزحف والثناء قدموا تميزاً تجيزاً بين الناس بين النسر في اللون والزر والزبط والعنصر. قدموا قدموا تفضلاً في صنع الاسلحة المدنف للشعور والمبيب المجر. قدموا ألواعاً من الحيال والنسر والخداء للأمة وتجميل المعامرات. منهم قريب مجاور ولا بعيد مسارح. ما وقد نقضوا الوهور. وحالوا الروافير. ورموا بكل ذلك. ما لقدموا. الا ظاهرا من الحياة الدنيا. وهم عن الاخرة الماضلون. امة الاسلام. اننا مردنا امتنا. تمروا باحداث جثيمة. تمروا باحداث جثيمة. تمروا باحداث جثيمة. ومتنه مات عظيمة. فكاد اكتيا وتداعث علينا الأمم وتداعث علينا الأمم كما أفضل بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم تحتاج من الأمم غروفاً تقيئة غروف تحتاج لأمنا على اختلافها أن تكون لها نظة فاحصة وتعفل عميق لنكون كما أراد الله أمة واحدة يتابع عن ديننا وعقيدتنا أمة الإسلام إنما عصابنا بدنوبنا. وما عصابكم من مصيبة فلنى كسبت عيديكم ويأبوا عن تهيكم. ليس من العصابة والعقل. ان نلقي في كل ما عصابنا على اعدائنا. ولا من التجين ان نستغي في احباد اعدائنا. انه ليس اعلم عيبها قصورا في التشط ولا نقص في النوارد. فيتزفر في التشطر. فيتزفر في كل حدد. ويتحول ذلك العدد ولديها الجنب الكبير ولكن ضعفها بجذع في الإيمان وقلة اليقين بالتعذب والاستلاف بالدين بالتنازع وعدم ثقة البعض بالبعض بجذعة الذنوب وقل الزوبة بالغفلة وقلة الأعوان المفلقين إن الأمة ليطلع أول رأيها إلا ما فرح به وإنما هذا يغير ما في الامر حتى يغير ما في انفسهم حتى يغيروا ما في انفسهم وين واجب على كل فرد منا حي وضح حق الله على الحقيقه حقا بحق اذا الله لنقطه ظاهره نقطه من يقدر ما حق قدره فيخاف ويرجو نقطه ان يعلم ما له ويحدث عن مكانه الخطأ إذا يطلعها وعلى المقبل بيسدها نورة طالعة لتصرف الأمة الإسلامية أمة الإسلام إن الحلال ما أحله الله والحرام ما الله والدين ما سرعه الله فعلى المسلم أن يلسلم سرع الله ويسير عليه ليكون على الهدى المستقيم ليكون على الهدى المستقيم امته الاسلام نصيحه الى كل مسلم ان يعلم ان كل ان كل فرض من فرائض ونسقول عن رعايته نصيحه لمن تولى امرا من امور الامه ان يهذب مسؤوليته وان يحافظ على الامانه التي قال الله فيها ان اغمن امانه جعلت السماوات والارض والجبال فعلينا ان يحملنها فعلينا واشبقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. نصيحة لنجال الاعلام وارضاد الاقلام. ان هذا العفوى اعطل استعطل الاعلام. وان كلمة الامة لن تقلل الا من خلال فكلما كان اعلام الضوة قوية كان حبورها قوية. يا رجال الإعلام وأرباب الأقلاق. الله الله في أمتكم. الله الله في أمتكم. اعرضوا محاسن الدين. مشر. اعرضوا محاسن الدين. وقلتوا بالآلم ليألموا سماحة هذا الدين. وجماله وبضله. احذروا أن تكون أقلاقم وأقلاقكم مقيطة. تبعوا في السوق الحقيرة. فالتي هذا اجمل الاخلاق ويبيض وجوهنا ونجري الاخلاق مرضاء سنكون اعلامنا مصدرا في الحكمه في طبعنا وعمر مديننا والدعوه اليه بأسلوب يلتزم كل واحد في اسلوب الحكمه التي جعدها الاسلام يا رب يا جزله السعوديه وسعني شبابنا وبتياتنا. فاتفقوا ما هكيهم. علمهم الاسلام. وحببوه اليهم. ودهم من به. ربهم على الاخلاق والفضائل. اجعلوا من مناهجهم ما يقلهم بدينهم. وبرد من بيهم ودينهم وجريهم. اجعلوا مناهجهم تخدم دينهم. وتحصل بهم الاقيدة. والاخلاق والاعمال الطيبة. يا طارعي قرارات الامة. استقوا الله في انفسكم. وعلموا الله لا تقفى عليه خاضيا. فاتخذوا من القرارات. ما في حزوة الدين. وإعزاز الامة. من يهدو انت في النجة في عزر يكون فيه ضرر على الامة في حاضرها ومستقبلها. يا جباب الاسلام. عنكم عماد الامة بعد الله. وعنكم قوتها. يا بنا اداء العداء موجه للقدس وفي ساحه تذعوا وامركم يريدون ان تكونوا شعبا غارقا في التعواته شعبا غارقا في ذوائره يغذيوا ولا يقود ان هو حماس جديده يصر متعلقه بدينه حتى تكون شجيه تبعي يقول لهم تخيلوا فنهم وتمسكوا بهذا الدين يا فتاه الاسلام يا سادة الاسلام كفوا عن ترهيب الاسلام وعد بك الاسلام ومبادئ الاسلام قدرتي وانقذت من ظلم الجاهليه وبلالها انني مثايد لهذا الذي اي يحاول ان يغادر دينك وطريقك ويحاول ان يغادر ديني واخذوها من انتشار وثوب بينها وبين الرجال انها دعوات في الزل والهواء المسنة وسلاع يستمعنا في نيل من قاطبهم ومرابهم الخبيضة. يا ترجى الإسلام وعباب الأموال اتقوا الله في أموالكم. اتقوا الله في أموالكم. فاحذبوا اللكاتب الخبيضة. واحذبوا من يأنا به أمام. فإن النبي لعنى بالحمر. حار عاقضها ومعتصدها وساقيها وحاملها والمنبولتينين. وبائعها وبستنيها وآتل زمنها تحذروا بيع والسيراث والمخدرات وكل ما يلوم الأمة في دينها وللئها قلوا عبوالكم بحلها وفرقوا في محلها ونبيكم يقول إن التجار يحشرون يوم القير الجارة اللهم انفقى وفدها فكونوا كذلك والسكن لكم وقته مع أمتكم في دعم اتطابها وحمايتها عن تسلق الآخرين عليها. دعاة الإسلام. أيها الدعاة للعقل. اتقوا الله بأمود لكم. على تكاب دعوتكم. على المده إبهام. تعاونوا على الدر والتقوى. وعرضوا دين الإسلام بالحكمة والمولى البصيرة واحذبوا الثلاثع الاختلاف وعنكم اتغلت دعوة بمن طارح لغيركم فكذل أستمين الدعاة من ليس منهم ليحرم مزيراً لهم ويغيرها إلى مدعه ومراده فاحذبوا مكايد الأعداء يا علماء الإسلام عنتم صرف الأنبياء وعنتم حفظ أمه وعنتم حفظها وبدأت بذني إذا أقبلت فالنخرجوا منها إلى نذلت ويكون فورٌ كبير وعليكم طاجبٌ كبير فاستقوا الله في أمسكم ويسروا إن لكم الصادق على جمع كلمة أمه وعنشت طفها وإن عاد كل من يحاول التفيق غير الله والطاد في صفوفها فابتعدوا عن أولئك الذين لا خلاق لهم يا علماء الإسلام احلموا على الله بالعلم فإن الله سائركم ما تفتون فيه فاستقوا الله لا تفتون. وإذا سئلتم فما لا تعلمون فامسسوا. او قولوا قونا صادقا ملعما بالذليل. يا قالت الامة الاسلامية. اتقوا الله لعبتكم. واعلموا ان الله ولاكم امبر البلاد والعباد. فحكموا بهم الله. حكموا بهم الله. وعقوا بهم العدل. على الخير. تتعيدوا عنكم وإياهم في أمن وسلامة واستقامة وزباة أمة الإسلام حجة ليت الله الحرام حجة ليت الله الحرام وصلتم إلى عشق الله على هذه النعمة وعدوا مسخكم بطمعينة وشكينة وليقول السعاء وليقول أمركم سعاء العذر والسقوى يرحل يرحل الكبير الصغير ويعي ويعرون على الثري الفقير وقول عزاد الله باقوانا حجج ليس لله النعم انما هللوا على حي لهذا الليل حي على هذا الليل رجال الله هذا كيف حرام وراحوا في خدمته وتشحيح حديث وذنّلوا كل اصطعاب أمام الحاجين والمعتبرين فجزهم الله عما فعلوا خيراً أيها المسلم أنت اليوم في يوم عرفة في هذا المكان العظيم ويوم عرفة من أعظم أركان الحج يقول في القصرة صلى الله عليه وسلم الحج عرفة هذا الحج يبدأ من هذا اليوم إلى قلوع الفجر من ليلة الجمعة فمن جاء عرفت قبل قلوع الفجر فقد أدرك يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفه من جاء جمع من من جاء عرفت ليلة الجمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك أيها الحاج جدها لما جاء خاضعا لربطه خائفا غاجية تلعوا من فضله وترمه يوم المباحات ما في يمام اليوم أكثر ويُعْشِك الله في عميدة منها منها من, من النار حتى هذا اليوم وإنه ليده ويُباهِدهم ملائكة يُباهِ الله على السماء فيها الأرض يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعزاً غضراً واحد أشهدكم عني قد غضرت لهم يرى أنه صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت عن والنبيون قبري لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له وله الأرض وهو على كل شيء قديم هذا يوما لن ملك لي سنعه وبصره ولسانه أفرنا فعبوا الله من عبدكم خيرا وقف به نبيكم صلى الله عليه وسلم من بعد ما صلت الظهر والعصر جمعاً وقصراء إلى أن غرضت عليه الجم وهو واقف على راحلته رافئاً يديه خاضعاً وستثيل لربه صلوات الله وسلامه عليه أنزل الله عليه وسلم اليوم اليوم أتمنت لكم جينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقف في هذا المكان إلى أن تغضب عليك الشم وإياك والانصراف قبل ذلك صل الظهر والعطرة للعربة جمعاً وأطرى الظهرك عزين والأطرة عزين وقف بزاق لحجودها انصرف منها معنى غروب الشم وصلي المزددة المغرب والعشاء جمعاً وأطرى بالنرأي كنت من القادلين إلى أن تصني يدها الفجر وللنضافة الزف بعد نصف الليل انقلت بعد ذلك يالنا ومجرة عقدة ذنب احرق او قصر من فقد حل كل شيء من ذا خف بالليس وسع بين الطبا والمروى ان كنت متنسعا او قائنا ومفعجا لن يدعى مع طواف الردوم ايها الحاجم المسلم اغمي الزمارة في الايام الثلاثة الاولى والمسطى والعقدة كل واحدة بالحطيات اغميها في اليوم الثاني عشر ولا الغن من الزوال إلى قلوع الزجر ضميها في اليوم الثالث انت أخرت وانت عجلت لبعت اليوم الثاني وإلى قدمت يوم النهر بعض الأمزة على بعض فنبيك قبلنا الله عليه وسلم ماتوا إلى عيشين فجم ولا أخر إلا قال افعل ولا أرد أمة الإسلام إن الله لن يخلقنا عبدا ولن يدخلنا سدى خلقنا لنعبده. خلقنا لنعبده. ونحن ملابوه يوم القيامة. يا أيها الناس افتقوا ربكم. إن جزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مبعات عن ما اوضعه. كل ذات حمل حملها. وترى الناس ثكارا وما هم ثكارا. ولكن عذاب الله تبين ذلك اليوم تسكو فيه العرض وتسيق فيه الزبال ويجب تعظم الأجلور وتعظم الأهوال وينزل للحكم بين الخلق الكبير المتعار ذلك اليوم تحسرون آخية أقدامكم شاخصة أبطابكم عارية أبدالكم وجلة قلوبكم في هذا اليوم العظيم في هذا اليوم العظيم يقول لي يمزد الله السماء ويقضي السماء باليمينه ويقول على الثلث أين الجفارون أين المتكثرون في هذا اليوم يفق المروم الأخيه وأمه وأبيه وصاحبته ودنيه لكل ملئين منهم يومين كانوا يغنين يحلم الخلائق والنواب في صعيم واحد يسمعهم الزاعي وينغدهم البصر فتجنس منهم على قطير ويذاب بحثها فمنهم قد أقونا أقوه إلى كعبين ومنهم إلى رفضتيه ومن العروين ومنهم من يرجمه العرب إرجاما في ذلك اليوم يجد الأرض على العباد فيبحثون عن من يشعلهم ويخلطوا من أهوال ذلك اليوم فيأتون الأنبياء آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وكلهم يحدث حتى يذهب له إلى سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين خير الأنبياء وعفضهم على الإخلاق فيقول وعنا لها فيسلح في العرض فيسلح الله عليه من زهاني منطه في العليم وهو الرقام المحمود الذي قال الله له عزا أن يبعث شربك مقام يقضي الله بين العباد فأول ما يقضي بينهم من حبوقه الصلاة فمن صحى الصلاة فقد فاج ومن تفد الصلاة فوى على خطر عظيم يقضي الله بين العباد فيرجو المظالمة إلى أهلها فإن لنت بلاد كفر من حسنات للحزنات والسيئات المظلوم. فعملت إلى الضالي والعياذ بالله. يوم تزل يوم تزل به الأعمال فمن تكلت موازينه فأولئك هم المبلحون. ومن طبث موازينه فأولئك الذين خسروا وعملتهم في جهنم خائدون. يوم تزل به الزواوين فآخذوا كتابه بيمينه. وآخذوا كتابه بشماله. وفي ذلك الموقع حول نبينا صلى الله عليه وسلم كله شار والرقه شار آليته على الوجوم السماء معه جد من اللبن وأهلا من العسل وأبرد من الأسل يتوب به من من الثولة من الجنة يرده المسلمون ويحجب عنه الخالق ليس رب العالمين ينصب الصراق فيبرو الحباد على قد أعمالهم حتى يصد اهل الجنة في الجنة واهل النار النار نسأل الله الثبات على الحق والاستقامة عليه. اللهم عصل حال المسلمين. اللهم اجمع ظلمين قلوبهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم وحي القبوبهم. اللهم ضمي عليه انتجارهم. اللهم اجعل ولايتهم في من قابت والشقات والسبع رواش. اللهم كن عليه بتحكيم حزابك وسنة نبيه. اللهم اين من حق امامنا اماما المسلمين. وولي اهده والنائب الثاني. اللهم ارزدهم ان لا الاسلام خيرا. اللهم ازده عن الظزاء والدعوة اليه خيرا. والعزاب يسببا لعزتهم. وعلى الززتهم ومنهم وتقواهم. اللهم شما تبضلت عليهم. بخدمة بيت الميت كالحرار فقموا لي على الفطاعة فجعل ذلك زواس بجرعيتهم وقعظ من قمتهم وثلقائهم ونظرهم على من عليهم اللهم ونظر الضائمين على شرع الحج الذين سهضوا وسهضوا على ذلك في الحديث إلى ذلك العليا والنسبية. اللهم جاهدهم عما دعالوا خيرا. فكل بحثوا من هذه الأمال العظيمة. والأمم العظيم نتيجة بالله. دفع سائر اولئك المخلصين. وجدهم وزادهم. واتفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. اللهم إنا نتدخل كله. عاجله وعاجله. ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعود بجالكسة لكله عاجله وعاجله ما علمنا من غذل ونعلم اللهم الحزنا مغرورا وسينا مذكورا ولمدنا مغرورا إنك على كل شيء قدير ردنا ولم نعوه سنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسدين وفنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسن وضعنا عذاب النار اللهم ما أنت الله لا إله إلا أن أنت العمين ونحن الفقراء حنزل علينا الغيث وإذا ما أنزلتهم قوةً لنا على طاعتك وبلغت إلى حين اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم وفقنا لصالح الأقوال والأعمال اللهم أعد علينا أمس هذا سنين عديدة رحمة ومزيدة في حير وعز للإسلام والمسلمين اللهم صدر وسدر وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وطهره يجمعين. سبحان ربك رب الانسى عما وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.